بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آيتي يعرضوا ويقولوا فحر مستمر وكذبوا لؤ امر مستقيم ولقد جاء اهم من الانباء ما فيه مزدجر حكمة الشعن ابصارهم يخرجون من الاجداث كانهم كانهم جراجه متسير مهطعين الى الدار يقول الكافرون هذا يوم الناس كذبت قبلهم قوم بادبوا عبدنا وقالوا وقالوا مجلون وازدج فدعى ربه أني مغلوب فانتصد ففتحنا جَمْلَ الْأَرْضَ عُيُونًا فَلْتَقُلْ مَا فَلْتَقُلْ مَا وَلَا أَمْرٌ قَدْ قدر قد تركنا آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من تَذْرَعُ نَاكِئُهُمْ كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ ضَاعَتْ فَتَكَيفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرُ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكٍ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِ فَقُولُوا ادْشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُ إِنَّ إِنَّ إِذًا لَفِي ضَلَالٍ سيعلمون غدا من الكذاب الأشف إنا رسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصفدر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل بَنَادُوا صَاعِبَهُمْ فَتَعَاقَبَ عَقَب فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَلُذُر إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُظْتَرِف وَلَقَدْ يَسَّرَ كذبت قوم كذلك نجذي من شكر ولقد أنذرهم بقشتنا فتماروا بالنذر ولقد راوجوا ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكب فهل من مدكس ولقد جاءت ذين مقتل اكفاركم خير من اولىيكم ام لكم ام لكم براؤ ات في الظبر ام يقولون نحن جميع بل الساعة موعدهم والساعة أرهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا ما تسسق إنا كل شيء خلقناه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 ق إ المتقينَ في ج الن وَظَب في مق فردق دملي